بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أَنزَلَ عليك الْقُرْآنَ لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الْأَرْضَ والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إِلَى فرعون إِنَّهُ طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إِنَّنَا نخاف أَن يفرط علينا أَوْ أَن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أَسْمَعُ وأرى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 إنا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمر ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الاولى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 فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا, فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرنا سبحا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 قالوا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا ولا في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى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 جنات عدن تجري من تحتي الْأَنْهَارُ خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أَوْحَيْنَا إِلَى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا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 ولكننا حمنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا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 الا تتبعني افعصيت امرى قال يا ابن انما لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصوت بما لم يبصر به فقدت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه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 فسجدوا إلا إبليس أبا فقل لا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الآخرة اشد وأبقى افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه اولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى